nay يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ la su la pa i kamè وعثنا أولئك وَكَفَرَ بِاللَّهِ عَلِيمٌ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الْمَلَذِّقِينَ em na bao vu đây وقف الزيقين وقف waan sun na una ika waan suuna مطل <سؤال> من الله <سؤال> وكذاب الله <سؤال> يا عهيبا ما الله به اشتركوا في و ان